وهي شبهة مركبة من عدة مسائل وفندها رحمه الله تعالى مسألة مسألة شبهة شبهة قال رحمه الله تعالى فاصل قال العراقي والمصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد عبدالرهاب كفر الناس واعتمد الناس فهم الشيخ فقط دون أن يعرض هذا الفهم على الشيخ فهم النبي صلى الله عليه وسلم او فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانه يتهمه به بالشذوذ يعني ايه قول شاذ فهمه لم يدل عليه النص وهذا الى زماننا هذا يجعلون فهوم امه الدعوه انها شذت وانها لم تجري على عادتي وفهم اهل العلم ولذلك يخطئون في ما يستدلون به من كلام الشيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى ولا شك ان ما استدلوا به في محله وفهمهم لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كذلك في في محله انهم لم يفتروا على شق الاسلام رحمه الله تعالى كما انهم لم يفتروا على دلاله الكتاب والسنه قال يعني ممثلا بايه قد فهمها الشيخ على وجه الغلط كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين الشيخ رحمه الله تعالى كغيره من امه السنه يستدلون بهذه الايه على العموم على على العموم اي عموم عموم الالهه والمعبودات فليست خاصه بي الاشجار والاحجار جمادات لان هذا الرجل كغيره من اهل البدع الذين تعلقوا ببعض كلام المفسرين عندما عرفوا الشرك بانه عباده الاصنام فظنوا ماذا ان عباده الاصنام هو تعريف الشرك فاذا عبد الصالحين والاولياء والانبياء حينئذ لا يكون شركا والشيخ رحمه الله تعالى يستدل بادله عامه وادله خاصه كما سياتي في الرد ومن الادله العامه قول تعالى الذين تدعون من دونه والذين تدعون الذين هذا اسم موصول او لا اذا هو من صيغ العموم فدخل فيه كل مدعو سواء كان من انس او جن سواء كان نبييا او ملكا او وليا ايا كان لفظ عام حين يدخل فيه ما يدعى من دون الله تعالى وهو شجر او حجر وكذلك ما دعى من الانبياء والصالحين هذا استدلال يرى ان هذا شذوذ بفهم سقيم ان هذه الايه لا تدل على ماذا لا تدل على ان هذه الايه تشمل كذلك المدعوين اذا كانوا من الصالحين والاولياء والانبياء قالوا هذه الايه الصحيحه يعني ثابته عندهم هذا اسلوب كذلك ركيك مسيء يذكر المصنف العظمه تعالى لانه لا يقال في الايه الصحيحه لان الصحيح قابل الضعيف والحسن فكانه اجرى كانه اجرى ما يقال في الحديث هنا في في القران ولكن هذا الفهم باطل لان الدعاء المذكور هو السجود على انها ارباب وهي الاصنام وهم كانوا يعبدونها على انها ارباب لهم هذا من من التخليط الواضح البين اولا حصر العباده في السجود يعني الشرك عباده الاصنام اذا والمراد بعباده الاصنام هنا اي عباده بالسجود ثانيا قيد السجود بماذا على انها ارباب الذي هو للاستقلال اذا كان الشرك عند هذا المعتوه الغبي كان الشرك عنده عباده الصنم بسجود مع اعتقاد انه رب فاذا عبد الصنم لا بالسجود فليس شركا اكبر واذا عبد بل ظاهر كلامه انه لو عبد الصنم بالسجود له لا عل على انه رب كذلك لا يكون شركا لا يكون لانه قال ماذا على انها ارباب لهم بهذه العقيده او الاستقلال الذي يدندن حولهم والتاثير اما لو كان سببا حينئذ لا يكون شركا اكبا كانه لو عبد الصنم تسببا وتشفعا لا يكون ماذا لا يكون شركا تخليط ليس بعده تخليط قال لان الدعاء المذكور في الايه في قول والذين تدعون من دونه الدعاء المذكور هو السجود فقط حصر العباده في ماذا في بالسجود ولذلك صرح المصنف رحمه الله تعالى هنا وكذلك في منهاج التاسيس ياتيك ان شاء الله تعالى قريبا ان هؤلاء عندهم خلل في تصور حقيقه الاسلام ما عرف ان العباده ماذا صلاه وزكاه وصوم وذبح حصرها بالسجود اذا هذا من البديهيات الذي يعرفه عامه الناس ان العباده ليست خاصه بي بالسجود لو قلت لعامي لا يقرا ولا يكتب العباده فقط هي السجود لله تعالى ها ماذا تنتظر لابد ان يسفها رايك وان يجعل هذا الراي شاذا خارجا عن عن ما دلت عليه النصوص وهذا واضح بين قال على انها ارباب وهي هي هذه الارباب الاصنام اذا جمادات احجار اشجار اما الانبياء والصالحون فلا ليست بعباده لا تسمى عباده ولو سجد لنبي لا يسمى ماذا لا يسمى الا اذا اعتقد انه رب وهم كانوا يعبدون هذه الاصنام على انها ارباب لهم وهي اخشاب واحجار لا تملك شيئا فالذي يستدل بهذه الآية يقال له أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداءً لا عبادة يعني لو نادى الحسين يا حسين قال هذا ماذا هذا لا يسمى عبادة هذا يسمى نداء عنده فرق بين النداء وبين العباد وما علم أن النداء هو العبادة قال فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف ظن فيه مطلقا لا يوجد لم يقل به أحد وهو كاذب مفتر نعم ذكر الشيخ تقي الدين والتيمية رحمه الله تعالى وقال إنه من باب الزجر والتغليض والإشارة يعني نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين فلا يدعى الحسين ولا زينب ولا البدوي إلى خيرهم من باب ماذا؟ من باب الزجر لعل أنه شرك بالله تعالى ظلمات بعضها فوق بعضا لا من باب الحكم على المسلم بالردع ليس بشرك ليس به بشرك هذه الحكمة لو نظرت لطالب علم مبتدئ قرأ كتاب التوحيد يؤلف فيها مؤلفا يرد عليه قال فله اكثر من 100 عباره تنفي ذلك ان شاء الله يعني وقف على 100 عباره لشخص سلام تنفي ذلك يعني انه ماذا تنفي ماذا تنفي الحكم عليه بالرده يعني ليس بكافر ليس بمشرك وانما هو مسلم باق على على اصله فإذا دعا غير الله وناداه لا يكون مشركا عند الشيخ سلام التميمي رحمه الله بل هو على على اصله فان مر بك في كلامه ما يدل على انه شرك وضلال ونحو ذلك فهذا من باب الزجري من بابي من باب الزجري ليس من باب تنزيل الحكم او الحكم عليه بالرد فله اكثر من 100 عباره تنفي ذلك ثم قال والدعاء ليس في كل مكان يراد به العباده قد ياتي لك ليس في كل مكان قال تعالى فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ أي يقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاه متكلم هذا انحطاط ما بعده من من انحطاط هذا ما بقي عنده عقد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ اللطيف رحمه الله تعالى بعده ساق هذا هذه الشبه مركبه قال وانما سقناه بحروفه يعني بكماله ولم ياتي بالمعنى ولم يختصر ليعلم المؤمن الذي منن الله تعالى عليه بالايمان والعقل ليانم المؤمن قدر ما انعم الله عليه على المؤمن به من نعمه الاسلام لان هذا كلام الاول الى اخره بعضه لا يصدر عن مسلم البت لا يصدر عن مسلم البت فاذا عرف المؤمن ان الله تعالى انعم عليه بنعمه الاسلام وعرف حقيقه الاسلام عرف ان هذا لا يصدر الا عن مسلم قد بلغ الغايه منتهى في الشركه الاكبر صلى العافيه قال ليعلم المؤمن قدر ما انعم الله عليه به من نعمه الاسلام من هذه بيانيه لبيان المنعم بهم الذي انعم به ماذا من نعمه الاسلام وما اختصه اي والذي اختصه اختص المؤمن الله عز وجل فعل ظن ستعود الى الله اختصه هو اختص المؤمن به من الكرامه ورفع المقام فذلك من هنا بيانيا قال وليعتبر اي المؤمن يعتبر ياخذ العبره بما يراه من حال هؤلاء الضالين كيف بلغ بهم ماذا تلاعب الشيطان كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال غاية من الجهل والضلال وهو كذلك هذه الشبهة لا تصدر عن من عنده شيء من الإسلام البتة حجبهم بها أي بالضلالة والجهل عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده وعم معرفه رسله ومعرفه حقهم حق الرسل عليهم وما يجب لهم وما يستحين واوهمهم مع ذلك انهم من اهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل يعني اول الشيطان افسد عليهم بيان حقيقه الاسلام وما يتعلق بحق الله تعالى وتوحيده جل وعلا وافراده بالعباده افسد عليهم هذا المعنى ففهموا أن الشرك الأكبر إذا قد يسمون الشيء بغير اسمه كما مر معنا ويسمي الشرك ماذا؟ هذا كل الذي ذكره شرك أكبر سمعه توحيدا وأثبت التوحيد لمن قام به والإسلام لمن قام به حينئذ يسمى مسلما ويسمى موحدا ومؤمنا إلى آخره وهو في غاية الشرك إذا سمى الشيء بغير اسمه فجهل حقيقة الإسلام وجهل حقيقة التوحيد وجهل حقيقة كذلك الشرك بالله تعالى قد عرفنا ان من لم يعرف الشرك ما عرف التوحيد قطعا هذا الذي لم يعرف حقيقه الشرك ما عرف حقيقه التوحيد فاذا عرف الشرك مثل هذه التعاريف يريد ان تحكم عليه بانه ليس من اهل التوحيد في شيء بل هو كافر قال وثانيا اوهمهم الشيطان كذلك ماذا انهم من اهل العلم من من اهل العلم وحينئذ يفهم بما اراد ولذلك بعض قد قد يصيبه شيء من الغرور اذا كان يظن انه من العلم يظن انه ماذا ان النص يرتهد بما بما يراه بما بما يراه ولم يعلم ان ثما حادثا بين الاجتهاد وبين المسائل الاصليه قواعد العام الكليه الشريعه ليس باجتهاد وليس بتاويل وليس فيها, فيها شبهه البتة وانما الاشتباه او التعويق قد وقع فيما هو قابل لذلك وليس على على اطلاقه وما ذكر هنا من حقيقه الشرك انه اجتهد والى خله قد قال قائل عنده شبهه وعنده تاويل وكذلك عنده شبهه عنده شبه هؤلاء عنده شبه تمسك بايه وظن ان كلام المفسرين في تفسير الشرك انه انه عباده الاصناف تمسك بذلك مع ان بعض المفسرين قد نص على ان كذلك عباده المسيح عيسى ابن مريم والملائكه وهم من الصالحين ان قد عبدوا وقد اشرك بهم العباد وذكروا ذلك كذلك في تفسيرهم لكن لو لم يقف عليه ووقف على أن الشرك هو عبادة الأصنام هل يعتبر ذلك شبهة؟ يقول هي شبهة لكنها غير معتبرة غير معتبرة لما أن التوحيد والشرك من حيث الحقيقة واضحة ودل عليها الفطرة ودل عليها العقل مع دلالة الشرع والمخالفة حينئذ تكون مخالفة للفطرة ومخالفة للعقل ومخالفة كذلك لي للشرع إذ قبح الشركي وبطلان الشرك هذا ثابت بالفطره كما انه ثابت بالعقل فاذا ادعى انه من اهل العلم عنيد الله يسوغ له ان يجتهد كما كما شاء بل لو اجتهد في مواضع لم ياذن الشارع فيها بالاجتهاد لا يعذر فيه لا بشبهه ولا ولا بتاويل فان ادعي ان ثم شبهه قلنا ابليس عنده شبهه وفرعون عنده شبهه وكل كافر على وجه الارض عنده ماذا عنده شبهه وعنده تاويل حتى اليهود والنصارى جمله وتفصيلا عندهم ماذا عندهم شبهه وعندهم تاويلات لكن لا يقبل منهم صح او لا لا يقبل منهم كذلك اهل العلم يجب ان يلتزموا حدود الشرع فيما اذن الله تعالى لهم في الاجتهاد وما عداه فلا قالوا اوهمهم مع ذلك انهم من اهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل وهم كما ترى ليس معهم من الاسلام اصل ولا خبر عالم ولا يعرف حقيقه الاسلام هذا كيف يكون عالما على أي وجه يكون عالما حفظ وحفظ وحفظ هذا يغنيه قل لا يغنيه لا يغنيه البت صح أو لا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الأتعاب علماء أهل كتاب ومع ذلك جعلهم الله عز وجل ماذا كفحكم على علماء بني إسرائيل بماذا بالكفر والشرك قال وهم كما ترى ليس معهم للإسلام آصل ولا خبر آصل ولا خبر يعني لا يفهم حقيقة الإسلام ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر فان حاصل ما قرره جملة ما قررهم فيما سبق من الشبه المركبه هنا ان الله تعالى لم يحرم عباده الانبياء والملائكه والصالحين ودعائهم ليس بحرام لماذا لماذا لان الشرك حرام منهي عنه وما هو الشرك ان يدعو الاصنام الاشجار والاحجار هو لم يدعو ماذا لم يدعو الاشجار والاحجار وانما دعا نبيا اذا لم يكن ماذا منهيا عنه اذا ليس بحرام ليس به بحرام فلو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم جاز عنده ولو استغاث به بالحسين وزينب البدوي جاز لانه لم يستغث بماذا بحجر او شجم هذا لا شك انه فساد في التصور ان الله تعالى لم يحرم عباده الانبياء والملائكه والصالحين الصالحين هذا عاطف عام على خاص ودعاءهم يعني لم يحرم دعاءهم والدعاء بمعنى العباده قال وانما حرم ماذا اعتقاد الاستقلال من دونه الاستقلال هو يدندن دائما حول ماذا مساله الاستقلال وهذا موجود في جميع كتب من الف في في هذا الدين دين المشركين ولذلك تجد الصوفيه الى اليوم يجعلون ماذا يجعلون الشركه مشروط به بالاعتقاد اعتقاد التاثير هل يعتقد او لا يعتقد مباشره عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم على انه ماذا سبب شفاعة فقط هو يدعى من دون الله تعالى لا على أنه بيده الضر والنفع وإنما هو واسط بينهم وبين الله تعالى هذا بالإجمع ما يعتبروا ماذا؟ يعتبروا الشركة لكن اشترطوا ماذا؟ اشترطوا الاعتقاد من أجل إخراج ما إذا دع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسبب والتشفع عن ذي لا يكون الشركة قال وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها يعني في عبادة الأنبياء إلى آخرين ثم قال يعني من حاصل كلامه وان العباده هي سجود فقط العباده هي السجود فقط هكذا نصه قال ماذا فيما سبق قال لان الدعاء المذكور هو السجود على انها ارباب وان العباده هي سجود فقط وزياده مع اعتقادي انها ارباب فاذا سجد ولم يعتقد انها ارباب فلا حرج لا باس به لا باس به هذا تبرج جائزا تبرج عنده قال مع اعتقادي أنها أربابه ثم فسر أرباب قوله وهي الأصنام والأخشاب والأحجار يعني الجمادات يعني الجمادات وهي ما يعنيه كثير من أهل التفسير وكذلك ينصون على أن الشرك باعتبار ما هو حاص وواقع فيحكونا الواقع الذي كان في مشرك قريش عبادة الأصنام وهذا الذي كانوا يتعلقون به قال لا تملك شيئا مع اعتقاد انها ارباب لا تملك شيئا لا تملك شيئا ان يد لو سجد للاصنام مع هذه العقيده لا يكون شركا متى يكون شركا اذا اعتقد انها تملك انها تملك ان يد جعل الاستقلال وجاء التاثير وجاء الشرك فيه في الربوبيه جاء الشرك في الربوبيه يعني معنى ماذا ان الشرك هو في الربوبيه فقط وليس في الالوهيه توحد العباده ثم قال وان النداء يجوز النداء يعني يا حسين يا زينب يا بدوي يا رسول الله نداء هذا نداء جائز لماذا؟ لأنه ليس بعبادة ليس به بعبادة وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادته وأنه لم يذكر قط في القرآن مطلقا ولا في السنة ولا في كلام أهل علمي مطلقا لم يذكر قط كون النداء عبادة ما جاء في القرآن هذا العل عنده قرآن غير قرآننا قرآن مرحبا ماليه بتسميه النداء عباده هذا اين يقرا يقرا في ماذا قال وانه لم يذكر قط كون النداء عباده لكن هم عندهم مجازفات مثل هذه عندهم الى يومنا هذا اتباع بن جرجيص هكذا يجازفون لم يقل به احد هذا من عنده السلف قاطبه اجمع على انه مسلم من اين جئت بهذه الاجماعات وهذه الاطلاقات قال وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والاشاره يعني ما قال فيه شرك وضلال الى اخره وله اكثر من 100 عباره تنفي كون نداء الانبياء والصالحين عباده ولو شدد فيه في بعض المواضع من باب الزجر فقط يعني الاولى تركه وان فعلوه فلا حرج هكذا فهم ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال صلى العافيه من فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم لم يفهم الا الشيخ محمد رحمه الله تعالى كانه جاء بدين جديد هكذا قالوا جاء مذهب خامس مذاهب خامس قال هذا حاصل كلامه جميع الشبه تدور حوله حول هذه وكما رايت انها ابطين ظلمات بعضها فوق بعض واحده تكفي في خروج عن المله واحده تكفي في خروج عن المله هذا حاصل كلام فيا ويحه ما اكبر زلته زله عظيمه وما اغلظ كفره كفروا كفروا قطعا كافر متدعس ليس بالمسلمين ونعتقد هذا وما اشد عداوته لما جاءت به الرسل وما اكثف حجابه عن معرفه ما ارسلت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم هو التوحيد اصل الدين علم بالاجماع الجماع القطعي الذي دل عليه النص دلاله قطعيه وثبوت قطعي لدله هنا ثابته قطعيه القران متواتر ودلالته كذلك قطعيه فمن خالف فهو مكذب لله النص قال ف فهو مكذب للنص ما بعث الرسل وما انزلت الكتب الا من اجل افراد الله تعالى به بالعباده ولا يتعلق تعلق كائن من كان لا بشجر ولا بحجر ولا بنبي ولا ملك ولا غيره مطلقا دون استثناء صحيح هذا لا يحتاد الى الى تقرير هذا واضح من اوضح الواضحات وتدل عليه كلمه التوحيد لا اله الا الله وما دلت عليه النصوص من تفسير هذه الكلمه وليس ثم حرف واحد عن السلف يدل على خلاف ذلك البتة وانما هذا اقتدى بشياطين الانس الذين سار عليهم او سار بسيرهم قال واتفقت عليه دعوتهم وهذا النوع نوع من الناس يعني عراقي ومن على شاكلته من اتباع من جرجيس هم اعوان ابليس وانصاره في كل زمان ومكان كل زمان ومكان هذه دعوه هذه دعوه يعني من يحارب من يدعي للتوحيد وتكفير المشركين فوج الجريسي شاء ام ابا في اي زمان وفي اي مكان لان الدعوه هي منهج عام ليست باعتبار مفردات وافقه في كذا وخالف في كذا لا هذا كله من من تبع احد فلا بد ان ان يخالف هذا تبع ابليس وخالفه ببعض المسائل صح او لا هو متبع لابليس ولكنه خالفه بمخالفته في بعض الامور لا يخرج عن كوني متبعاً له لابليس اذا هذه دعوه جريسيه في كل زمان ومكان هم اعوان ابليس وانصاره في كل زمان ومكان ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء وهم من اجهل من تحت قديم السماء اي والله جهله لا يعرفون معنى التوحيد وجهله لا يعرفون معنى الاسلام وجهله لا يعرفون معنى الشرك الاكبر والقران كله من اوله الى اخره يدل على على ذلك فحكموا بالاسلام على من عبد غير الله تعالى هذا ما عرف الاسلام كيف يكون المسلم انه يعبد غير الله تعالى اين يذن يكون المتمسك اولا واخرا بدلاله الكتاب والسنه واهل العلم قاطبه ليس ثم حرف واحد البت من لدى الصحابه الى يومنا هذا ممن ممن يوثق في علمه ودينه لا يحكم على عابد الصنم وعابد غير الله تعالى بماذا بكونه مسلما بكونه مسلما حتى ما ذكره شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى لا اكفر من عبد الصنم قال عابد الصنم ما سموه مسلما وهم يقولون ماذا لا نكفر المسلم سموه مسلما او سموه عابد الصنم مع كون التكفير هنا اراد به تكفير المعذب عليه واما الوصف فهو ثابت لله قال وهم من اجهل من تحت قديم السماء يا فرقه ما خان دين محمد وجنا عليه وما له الاهيا وفي كلام هذا الرجل من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اولي العلم من ورثته والقول عليه بغير علم وتحريف الكلمه عن ما واضعه والكذب على اللغه والشرع ما يعز يصعب ويشتد استيفاء كلامه عليه واستقصاؤه كثير جدا يعني ما ما يستطيع ان يتتبعه في كل مساله وانما ياتي على على الاصول ثم شرع بعد ان اعطى اجمالا لهذه الشبهه المركبه اراد ان يبين بعض المسائل التي لابد من الرد عليها على جهه التفصيل فقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الايه ونحوها تكفير من دعا الانبياء والصالحين دعا بدون همزه كذب على الرسول كاذب على, على الرسول لانه ماذا ها ركب ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم دعاء الصالحين لم يفهم ان هذه الايه تدل على ماذا على تحريم دعاء الصالحين وانه شرك اكبر هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه ما لا يليق باحد المؤمنين اليه لان هذه من الامور البدهيه التي يعلمها كل مسلم حتى احاد المسلمين العوام يعلمون ان التعلق بغير الله تعالى ونداء غير الله تعالى والاستغاثه يرى لله تعالى انه شرك اكبر فكيف يقال نبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا الفهم يعني كانه خفي عليه ماذا نوع من انواع الشرك الاكبر ولا شك ان هذا باطن وهل وقعت الخصومه وجرد السيف ودعي من دعى من اهل الكتاب الى المباهله وامر بقتالهم حتى يسلموا او يعطوا الجزيه الا لاجل عباده الانبياء والصالحين ماذا عبد النصار عبد المسيح وعبد امه اليس من الصالحين بلى إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين أي من أجل تركها وأنها شرك بالله تعالى ودعائهم وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين لا شك أن هذا هو الثابت فالعراقي يرى أن دعاء الأنبياء والصالحين ليس من الشرك الأكبر ليس من من الشرك الأكبر ويخص جميع الآيات بعبادة الأصنام وهكذا عند كثير من أصنام المتاخرين ثم العباده يخصه بالسجود فقط كان الشرك عنده عباده الاصنام بالسجود لها فقط مع اعتقاد انها رباه واراد المصنف ان يبين ماذا بالادله العامه والخاصه ان الشرك ليس محصورا في ماذا في عباده الاصنام بعباده الاصنام هذه تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ذكر له هناك ان الشرك هو عباده الاصنام وبين رحمه تعالى ما ما قد بينه وقال هنا والايات التي يعبر فيها رادا ان ياتي به اصل هنا وان يستدل على ان الايات الداله على على ان الايات العامه تشمل عباده الاصنام وعباده الصالحين الانبياء والملائكه قال والايات التي يعبر فيها بالموصول وصلته الموصول وصلته معلوم ان الموصول اعتبروه من صياغ العموم من صياغ العموم حينئذ يكون عاما فيشمل ما لا حصر تحته من افراد ورجع به الى ماذا الى تقرير قاعده اصوليه لغويه حينئذ المدعي بان فردا يختص به اللفظ واللفظ عام يحتاج الى ماذا الى دليل وليس ثم دليل ليس ثم دليل فوراد ان نبين له ماذا ان الايات التي وردت في بيان حقيقه الشرك جاءت في بعض المواضع بالفاظ عامه فالموصول مع صلتيه حينئذ هذه الفاظ عامه وتقرر عند اهل الاصول انها من العموم من صيغ العموم وهي من اسماء المبهمه حينئذ تعم ما معنى انها تعم تشمل كل مدعو كل مدعو كقوله تعالى والذين تدعون من دونه اذا كل مدعو كل ما, ما دعى حينئذ يشمل ماذا الشجر والحجر والنبي والملك الى اخره ما لحصنا وهذه من فوائد مجيء الايات بصيغه العموم لماذا لان المشرك به هذا قد يختلف من زمن الى زمن قد يختلف من من زمن الى زمان بمعنى انه قد يوجد في ازمان ما يعبد ولم يكن ثم من تعلق به من تعلق به ولذلك لم يكن مثلا فيه في السابق الله اعلم هكذا ارتجال نقول ان هناك من تعلق ب بالبقر مثلا عبدت من دون الله تعالى بل وصل الحال انه عبد ماذا الفرج فرج الذكر والانثى عبد نصب اله ويعبد ويسجد له قد يكون هذا الله اعلم ما ادري انه لم يقع سابقا عين اذا مجيء الايات بصيغ العموم فيها فائده عظيمه ان المدعو هذا يختلف المراد ما هذا حقيقه الشرك لا يتعلق القلب بغير الله تعالى الا تصرف العباده لغير الله تعالى اما المدعو فهذا يختلف يعني إذن يسمى ماذا؟ يسمى إله كل مدعو فهو إله بقطع النظر عن حقيقة المدعو سواء كان حجرا شجرا نبيا ملكا إلى خيره قال والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله تعالى كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين والذين هذا موصول موصول أو لا لا, لا ندل هو ينازع فيه أو لا لكن موصول بإجمع أهل اللغة هو من الموصولات موصول هو صيغه عموم فالموصول من صيغ العموم باتفاق قال ابن السمعاني جميع الاسماء المبهمه تقتضي العموم جميع الاسماء المبهمه تقتضي العموم لان الذين فقط هذا فيه ابهام لو قلت مثلا جاء الذي وسكتت يفهم ما يفهم لابد بماذا لابد من الصله فالصله معرفه جاء الذي قام ابوه جاء الذي زارك بالامس عنيد زارك بالامس قام ابوه مات ابوه هذه تسمى ماذا تسمى جمله الصله هي معرفه ولذلك لابد ان تكون معهوده على المخاطب لابد ان يكون عالما بها عنيد الذي هذا في ابهام فيعم ففيعم فيصدق على زيد وعامر اخره ثم تعين به بالصله قال هنا والذين تدعون هذه صله الصله, الصلة, الصلة الموصوله تدعون صله الموصول والعائد محذوف تدعونهم والذين تدعونهم صحيح تدعونهم الواو هذه تصدق على الداعي والذين تصدق على المدعو صحيح مدعو وداعي مدعو الذي هو الاله معبود والفاعل العابد هو الداعي اذا والذين الذين اراد به ان يصدق على المدعو تدعون الواو هذه تصدق على على الداعي اذا في عموم باعتبارين باعتبار كل من دعاه ايا كان لو وقع في الشرك وهو وهو عالم وهو جاهل معاند مقلد مغطي متاول الحكم عام لا فرقه كذلك المدعو سواء كان نبي صالح الى اخره قالوا الذين تدعون من دونه كذلك هذا في عموم فيه عموم متعلق بقول تدعون يعني سواه من دونه اي سوى الله سوى الله عام او لا سوى الله عام او لا في عموم او لا في عموم سي والله كل من يصدق عليه ماذا انه ليس الله فدخل في ماذا الحجر والشجر الى اخره اذا هذا عموما ما يملكون ما نافيه يملكون هذا ماذا فعل ادري انه فعل فعل ماذا فعل مضارع فعل مضارع والفعل المضارع نكره في سياق النفي اذا والواو هنا ما يملكون يصدق على ما صدق عليه الذين تبي يصدق على ما صدق عليه الذين لا يملكون حجر شجر الى اخره صحيح اذا الذين يملكون الواو كل منهم يصدق على المدعو على المدعو ما يملكون من قطمير من قط ما يملكون قطميرا من هذه زائده قطمير هذا مفعول به نكره في سياق النفي كم عموم هنا في الايه عد الذين عموم تدعون الواو عموم من دونه عموم ما يملكونه عموم من قطمير عموم كم عموم خمسه خمسه وسته ما عدته والذين تدعون من دونه ما يملكون قطميرا هذه خمسه كل عمومات كلها عمومات عينيذ يا اصدق الحكم على كل فرد فرد من المحكوم عليه اين المحكوم عليه ها قد ياتيك مشرك اصولي ماذا تصنع به <تصفيق> اي نعم صحيح قد ياتيك مشرك اصولي نحرير ماذا تصنع اين المحكوم عليه الذين الحكم ما يملكون نفي الملك او الملك عن كل فرد فرد مما صدق عليه الذين فشمل حينئذ ما هؤلاء الانبياء والصالحين والاولياء الى اخره وشمل الحجر والشجر الى اخره اذا هذا وجوه وجوه العموم قول ما يملكون من قطمير هذا حكم فكل فرد من افراد الموصول يصدق عليه الحكم بنفي الملك مطلقا ويدخل في ذلك الانبياء والصالحون يريد ان دخل الاولياء والصالحون هات مخصصا هات مخصصا بان ما يملكون هذا خاص بمن بالاصنام والاشجار والاحجار هات مخصص والا ما يقبل لان الدليل العام بالاجماع يجب اعماله في جميع مدلوله ومدلوله هنا له افراد لا حصر لها صح اولا صح اذا من خاصه النص بكونه يشمل غير الانبياء يطالب به بالدليل وحين يدبقى على على العموم قال رحمه الله والايات التي يعبر فيها بالموصول وصلته فقوله والذين تدعون من دونه سواه جل وعلا ايا كان ذلك السوى ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطم النفي يتسلط على كل فرد فرد من افراد العموم ونحوها من الايات التي فيها ماذا صياغ العموم كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ولا تدعو لا نهي نهية تدعو فعل مضارع نكر إذن أي دعاء وعبر هنا عن العبادة بماذا بالدعاء هذا كثير في القرآن يأتي النهي ما قال لا تعبد قال لا تدعو والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث سرى النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو أي دعاء أي عبادة مطلقا جميع الأفراد جميع الأفراد أيذن يعم السجود وغيره عما أو لا عما أيذن التخصيص يحتاج إلى, إلى النص ولا تدعو من دون الله هذا عم يعني سوى الله تعالى فشمل الأنبياء والمرسلين والملائكة والأشجار والأحجار ما لا ينفعك الذي لا ينفع هذا الشاهد المصنف ما هنا اسم موصول معنى الذي تعم تعم ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانت من الظالمين اي فانك اذا من الظالمين فانك اذا من, من الظالمين اي من ها مشركين ظالمين راد به المشركون اذا في عموما او لا في عموم الشاهد من قول ما لا ينفعك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحيق قل ادعوا الذين زعمت الذين يدخل فيه ماذا الانبياء والصالحون من دونه اي سواه جل وعلا قال فهذه الموصولات وغيره كثير في القران غيره كثير فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة اي منزلة وتفسر باحادها هكذا تفسر بها احادها تقول جاءنا الرجال من زيد وعامر وبكر الذي نجاء فمصدقها الأفراد مصدق اللفظ الرجال هذا اللفظ عام فيصدق على على الأفراد قال واقعة على كل مدعو كل هذا صغة عموم على كل مدعو لقوله والذين تدعون أي المدعوون أي المدعوون على كل مدعو ومعبود نبي كان أو مدعو ملكا او صالحا انسيا كان او جنيا حجرا كان او شجرا متناوله لذلك باصل الوضعي يعني الدلاله وضعيه يعني الذين وضع ليشمل ما يصدق عليه الصله الذي ماذا والذين تدعون المدعوون فيصدق على افراده بدلاله الوضعي بدلاله الوضعي ولذلك مر معنى ان دلاله العام على افراده من قبيل الكليه او الكلي كليه كليه بمعنى ماذا ابدا انت فهم ماذا على كل فرد فرد يصدق عليه الحكم اذا المدعو النبي لا يملك المدعو الانثى كذا لا يملكه المدعو الجن لا يملكه المدعو الشجر ي... اذا يصدق على افراده وينفى الحكم المسلط على اللفظ العام على كل فرد فرد بدلاله الوضع يعني الوضع في لسان عرب وضعه كذلك والسعم الشرع كذلك قد افلح المؤمن كل مؤمن بجميع الافراد زيد وعمر وبكر يثبت لهم هذا الفلاح فهذه الجمله قد افلح المؤمنون في قوه قولك زيد المؤمن مفلح وبكر المؤمن مفلح الى ما لا نهايه انظر الاختصار كيف كيف حصل به بصيغه العموم فبدلا من ان يقال هذا يحتاج الى ماذا الى مجلدات يقول زيد المؤمن كذا الى اخره ما لا حصره فجاء بماذا فجاء به باللفظ العام اللفظ العام وقاعده العرب الكبرى كما قال السيوطي في الاشعار والنظائر الاختصار الاختصار الضمير موضع علم من اجل الاختصار وصيغ العموم كذلك موضع علم من اجل اختصاره كذلك المثنى والجمع الاخر جميع انواع الجمع المذكر والمؤنث الاخر انما هو من اجل الاختصار جاء الرجال وصل الرجال كانوا 100 بدل ما ان تقول جاء زيد وعمر وبكر الى ما لا نهايه وتعدهم عدل تختصر تقول ماذا جاء الرجال جاء الزائرون الى اخره قال متناوله لذلك باصل الوضع باصل الوضع يعني الوضع اللغوي تدل على كل فرد فرد ان هنا الشيخ رحمه الله يناقش مناقشه اصوليه والعموم في ذلك كل مستفاد من الصيغه حينئذ لا يختص الشرك بماذا بعباده الاصنام اذا كان العموم من جهه اللفظ ودل النص على ذلك كذلك من جهه الشرع حينئذ الشرك لا يختص بعباده الاصنام قال رحمه الله تعالى ان الصله يعني بها جمله الصله جمله الصله لان هي التي تفسر والذين قال تدعون اي المدعوون ولذلك الموصول مع صلته في قوه المشتق في قوه المشتق قاعده بيانيه في قوه المشتق بمعنى انك تاتي بماذا بالمشتق اسم المفعول واسم الفاعل اخره وتضعه موضع الموصول والذين تدعون اي المدعوبون من دونه صح المعنى صح مدعوبون اذا اسم مفعول مدعوبون معبود مقلوه صح او لا تعلقت به العباده فصار اله فهو مقلوه اذا المدعوبون فان الصله اي جمله الصله كاشفه يعني موضحه مفسره ومبينه للمراد لان الموصول عند النحاهه من الاسماء المبهمه الاسماء المبهمه يعني لا يتضح المعنى الا بماذا بذكر جمله الصله لا بد من هذا ولذلك لا بد ان تكون معهوده يعني يعلمها المخاطب وانما يجهل الذين ما يصدق عليه واما جمله الصله لابد ان تكون معهوده بين المتكلم والمخاطب ولذلك قيل عند النحاة ان التعريف حاصل بها حاصل بها قال فان الصله كاشفه ومبينه للمراد وهي اي الصله واقعة على كل مدعو من غير تخصيص بالاحجار والاشجار الاحجاري والاشجار من غير تخصيص يعني اللفظ دل على ذلك واذا الدعوى تخصيص احتاج الى ماذ الى دليل ولا عندنا دليل بل الاجماع قائم على عدم التخصيص والاجماع قائم على ماذا على اراده العموم قال تعالى ان نعبد الله وحده لا نظروت اذا الطاغوت يشمل ماذا كل ما عبد بغير الله تعالى قال واقعه على كل مدعو من غير تخصيص يعني بالاحجار والاشجار او عباده الاصنام كما فهمه هذا الغبي وهي اي الموصولات ابلغ وادل واشمل على العموم يعني دلاله على العموم من الاعلام الشخصيه كزيد اعلام الشخصيه العالم مقسم الى قسمين عالم شخص وعالم جنس كما هو معروف في في محله شيخنا يرى ان ان الموصولات ادل على المراد من الاعلام الشخصيه اعلام كزيد وكذلك الاعلام الجنسيه ككاسامه سامى علم علم على على الاسد علم على الاسد وثم فرق بين النوعين محله كتب النحو والمنطق كذلك ان علم الشخص هذا وضع للدلاله على ماذا على الماهيه مع مراعاه الفرد الشخصي خارجي بخلاف ها علم الجنس فالمراد به تعيين الماهيه ولكن الفرد ذهني والفرق بينهما عسير لكن في محله قال هنا وهذا هو الوجه في اثارها اي تقديمها على الاعلام قال هنا التعيين في الشخص خارجي تعيين في الشخص خارجي وفي الجنس ذهني فعلم الشخص موضوع للحقيقه بقيد الشخص الخارجي وعلم الجنس موضوع للماهيه بقيد الشخص الذهني كل منهما شخص لكن تم فرقون قال هنا وهذا هو الوجه في اثارها اي تقديمها موصولات على الاعلام يعني ما جاء في النصوص تسميه الاعلام وانما جاء بماذا بالالفاظ العامه والذين تدعون من دونه هذا اعم مما لو قال الات التي تدعونها صار تخصيصا او لا صار تخصيص ايهما ادل واشمل واعم الموصول قطعا صحيح او لا هنا قالوا الذين تدعون من دونه لو قال ولات او صنم كذا عين صار هذا الحكم معلقا على المعين لا يشمل غيره الا من جهه المعنى والقياس العموم المعنوي واما اذا قال الذين يريد الشمل باصل الوضع باصلي باصل الوضع قال وهذا هو الوجه في ايثارها اي تقديمها على الاعلام وشرط الصله عند النحاه ان تكون معهوده عند المخاطب يعني معلومه ولذلك كانت ماذا معرفه للموصول جاء الذي قام ابوه هل الذي هو معرفه قطعا من المعارف لكن هل تعريفه بال حينئذ القول يكون ال زائده على اصل اللفظ او ان ال هذه من اصل الكلمه وحصل التعريف بجمله الصلاه هذا محل نزاع والمقصود هنا ان جمله الصيله لابد ان تكون معهوده بينك وبين المخاطب بينك وبين المخاطب اذا قلت جاء جاء الذي قام ابوه ولم يعرفه عاصلا قام ابوه ليس بينك وبينه عهد ما صح التعبير لابد ان يعرف اولا الجمله الصله ثم تقول جاء الذي قام ابوه مات ابوه جاء الذي مات ابوه اذا لم يعلم ان باه قد مات ما يصح ان تقول جاء الذي ما عرفه لن يعرفه لكن يعلم ان زيدا من الناس مات ابوه حينئذ اراد ان يكنى ما اراد ان يصرح يقول فلان جاء الذي مات ابوه بلمس حينئذ يفهم او لا يفهم يفهم لكن لابد ان يعرف من هو الذي مات ابوه اولا فعبر عنه ب بالذي اما اذا كان لا يعرف ما صح التعبير اين لا بد ان تكون الصله معهوده معلومه بين المتكلم والمخاطب قال تقول جاء بمثال هنا تقول جاء الذي قام ابوه لمن اي لمخاطب لمخاطب يعهد قيام ابي يعرف قبل ذلك ويجهل النسبه بينه وبين من جاء بينه وبين من جاء انا اريد ان اخبر عن قصدق الذي وقل جاء الذي الذي هو المقصود بالخبر صحيح أو لا؟ ثم إسناد بين جاء والذي على أنه فاعل طيب جاء الذي وسكت ما فهم مع كون جاء فعل والذي فاعل لكن الكلام غير مفهوم غير واضح فإذا كان ثم عهد جاء الذي مات أبوه عرف أو لا؟ عرف هل مراد الخبر أو الإخبار بأن أباه قد مات؟ أو أنه قد جاء؟ الثاني وليس الأول ثاني وليس الأول إذن مات أبوه؟ انما هي معرفه فقط وليست هي المقصوده بالخبر المقصود بالخبر جاء الذين هنا حصل الاسناد مات ابوه هذه خارج عن الخبر وانما جئ بها لماذا لانه لو لم ياتي بها لما عرف الذي يصدق على اي شيء لانه اسم مبهم ولذلك قال جاء الذي قام ابوه لمن اي لمخاطب يعهدون هذا المخاطب قيام الاب يعرف قبل ذلك ان الاب قد قد قام ويجهل النسبه بينه وبين من جاءه من الذي جاء حينئذ صحه الاخطاب قال رحمه الله والمعهود عند كل من يعقل من اصناف بني ادم كل عاقل كل عاقل معهود ان الانبياء والملائكه والصالحين قد عبدوا مع الله عبدوا او لا يعلم الص يا علم كل مسلم كل موحد ان الانبياء قد عبدوا وهذه ايات كثيره تدل على ان عيسى عليه السلام قد عبد او لا يعبده النصارى معلوم او لا اذا اذا علم ان عيسى قد عبد وامه قد عبدت وان الانبياء وان الملائكه قد عبدت فاذا قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ها صارت الصله هنا معهوده او لا فهمت هذه المقدمه كلها من اجل هذا والذين تدعون تدعون المدعوون هذه جمله الصله لابد ان تكون ماذا معروفه فالله عز وجل اخبر الذين خبر اخبر عنه بماذا ما يملكون المدعوون يعرفهم قريش ومن خاطبهم الله تعالى حينئذ يعلمون ان الانبياء قد عبدوا او لا قد عبدوا اذا دخل هذا الفرض في قولي والذين او لا دخل الفرض عرفت كيف قرر المصنف رحمه الله تعالى والمعهود عند كل من يعقل من اصناف بني ادم ان الانبياء والملائكه والصالحين قد عبدوا مع الله اذا هذا معهود وجمله الصله لابد ان تكون معهوده بين المتكلم وهو الله عز وجل هنا والمخاطب اذا علم ان الانبياء قد عبدوا اذا النص شامل لهم نص تدعون يشمل الانبياء والمرسلين ما اجمله من من تقرير رحمه الله تعالى قال ان الانبياء والملائكه والصالحين قد عبدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم وملمات كما جرى لليهود والنصارى في عباده الانبياء والاحبار والرهبان اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا يعني الهه هؤلاء احجار واشجار ام انهم من بني ادم اتخذوا احبارهم رهبانهم هؤلاء احجار واشجار او ماذا اذا دخلوا في النص او لا دخلوا فيه في النص قال كما جرى لليهود والنصارى في عباده الانبياء والاحبار والرهبان وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكما جرى للعرب في عباده الملائكه واللات فهو رجل صالح كان يلوت السويق للحاج رجل صالح اذا هؤلاء كلهم دخلوا في قوله تدعوننا والعرب يعلمون ذلك لان الصله من شرطها ان تكون معهوده بين المتكلم والمخاطب دل على انها على ان النصوص شامله الله قالوا هذا الذي ذكرته سابقا اوضح من ان يحتاج لتقرير لكن مع الاغبياء لابد من ذكره واضحات ايضاحها شاق على النفس حتى الذي يعلم ذلك سابقا يشق عليه الامر لكن لابد منهم لابد منهم وهذا اوضح من ان يحتاج لتقرير واظهر من ان يتوقف على كشف وتفسير فان العربيه سليمه الذوق والفطره يعرفه بعربيته وفطرته لكن لما فسدت ها الالسون حينئذ حصل ماذا حصل عجمة في اللسان فأورثت عجمة في الفهم أورثت عجمة فيه في الفهم وإلا كيف لا يفهم قولي والذين تدعون من دونه لا يفهم أن الملائكة قد دخلوا هنا وأن كذلك ما عبد من الأنبياء والصالحين قد دخلوا فيه في الآية فإن العراضيه سليم الذوق أما الذي حصل عنده انقلاب في الذوق أو فساد في الذوق فلن يفهم فلن يفهم والفطرة يعرفه بعربيته وفطرته وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب أنواع من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي الذي يقرأ كلام أهل العلم لابد أن يكون عارفا كيف يقرأ كلام أهل العلم أليس مطلقا ولما صار الناس كل من الآن يقرؤون الكتب الخاصة بالعلماء وأهل العلم صار عندهم هذا قلب لي للحقائق قلب لي للحقائق لسيما ما يكون من شأن هذه المفسدات التي تسمى بالجامعات والمعاهد هذه افسدت العلم صار الواحد منهم يظن انه قد تشبع بالعلم ويقرا ويفهم ويقلب الحقائق ويفترى على الله تعالى الكذب ثم يظن انه من اهل العلم ولذلك قدم المصنف بذلك انه ان ابليس يوهمهم انهم صاروا ماذا علماء من اهل التحليل والتحرير كل واحد دال الى اخره <تصفيق> ظن ان قد امتلا علمه هو قد امتلئ جهلا قالوا يفهمها الذكي يفهمها الذكي لذلك انتبه طالب العلم انت تحاور من ان كان عالم يعارض لا اشكال فيه نقبل نجلس مع العلماء اما هؤلاء الدكاتره هؤلاء من الراسخين في الجهل ليس من العلم في شيء ولا يلتفت اليهم البتة هذا كلامنا اكتب ما شئتم من الرد لا اشكال فيه وقال الحازمي كذا وكذا وافترع المتيميه ولا ننظر فيما فيما عندك اما مناظره ومجادله هذه هي هات هات قال ويفهمها الذكي ومن خص الاصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع انها عبدت باعتبار ما هي على صوره يعني بعض المفسرين قد يذكر احيانا ما يتعلق بالمعبودات انها الاصنام لكن هذا لا يلزم ماذا ان ينفي عن الاصنام عن غير الاصنام انها عبدت لا يلزم ذلك او بمعنى اخر انه ماذا ان هذه الاصنام ما عبدت الا لظن العابد ان ارواح الملائكه قد حلت حينئذ عبدت الملائكه بهذا المعنى وذكر ابن كثير وغيره كما سياتي ومن خص اي من المفسرين الاصنام في بعض المواضع في التفسير يعني فلا يمنع انها عبدت اي هذه الاصنام باعتبار ما هي على صورتي والمصور يكون ماذا يكون ملكا او نبيا او صالحا نحو ذلك لذلك لا ترجع الى صنم والعصر فيه ماذا انه مصور على على على روح هذا الرجل الصالح وكذلك ود وسواع وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وسياتي بكلام شرط تعالى الصل وذكره غيره من اهل العلم وقد كذب هذا عليهم عراقي ونسبهم الى الجهل كما كذب على الله ورسوله قال تعالى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وايضا فقد قال تعالى هذا وجه اخر اولا رد عليه بالايات التي وردت فيه او ورد فيها صيغه عموم وذكر مثالا للصيغ العمومه هو الموصولات انتقل الى بحث اخر وايضا ليستدل على ان الشرك ليس محصورا في ماذا في عباده الاصنام والان يقرب بطلان مدعاه هذا الرجل ان الشرك هو عباده الاصنام قالوا ايضا نرجع رجوعا اذا ييض وايضا هذا مفعول مطلق دائما تعرب انه مفعول مطلق فقد قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا رسولا من زائدا وسمي ما يزاد لغوة أو صلة سمى ماذا أو قل مؤكدا وكل قيل له لكن زائدا ولغوة اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب يعني يسمى الزائد لا يشكه له فيه كان بعضهم يرى أنه له يسمى الزائد لكن هذا عند العوام مع أن طلبة العم لا بأس أنه قال الزائد أنه يعلم ماذا أنه لا يجوز حذفه لو قيل زائد يعني معناه ماذا العام إذا قلت زائد قد يقرم هذا وما أرسلنا من قبلك رسول يحذفها يظنها زائدة لا بأس بحذفها وطلبة العم لا يفهمون هذا إن شاء الله تعالى قال إلا نوحي إليه أنه لا إله لا إله لا, لا هذهه ما نوعها منع لا هنا لا اله لاستدلاله وقف مع هذا المصنف مع الجزء هذا لا اله لا نفي لتلي الجنس اله فعال بمعنى مفعول هل هي من صيغ العموم او لا من صيغ اذا لا اله هذا نفي لكل معبود يصدق على ماذا على الاحجار والاشجار والانبياء والصالحين والملائكه سمي ما شئت عام او لا عام هذه صيغه اخرى تدل على على العموم هذا الذي اراده المصنف تعالى قال فانا نازع اي هذا العراقي نازع هذا يعني الرجل في عموم النفي اي عموم نفي لا اله هو الان سيبحث في لا اله انتبه عموم النفي اكتب فوق لا اله حتى ترد على هؤلاء الدجليسيين قال في عموم النفي لا اله فهو على مذهبي من قاله اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء ان نازع في العموم يعني ماذا قال لا اله لا يشمل الانبياء نازع في العموم او لا يعني لم يسلم بالعموم قال لا ليس المراد ليس المراد حينئذ هذا الرجل على مذهب اخوانه اجعل الالهه اله واحده اجعل الالهه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله فهموا ماذا فهموا العموم ونازعوا في العموم صحيح عرضهم فهم العموم ونازع يعلم يسلم قال لا كيف اجعل الالهه اله واحدا وهذا قال ماذا ها نفى استحقاق الالهيه عما سوى الاصنام وجعلها خاصه بماذا بالاصنام اذا نازع في التعدد او لا نازع في التعدد نازع في في التعدد هو منازع في النفي والمشركون هكذا كما قال المتيميه ينازعون في النفي لا ينازعون في الاثبات هو يسلم بان الله تعالى اله لكن يشرك غيره مع الله تعالى ثاني هو الذي محل البحث مع المشركين وهذا كذلك هنا جعل الانبياء والصالحين مع الله تعالى ونازع في من نفى عنهم ماذا استحقاق الالهيه شبههم او لا شبههم واضح هذا قال فان نازع هذا العراقي ها في عموم النفي في قول لا اله يعني ليس عامه يعني لا يشمل ماذا النفي لا يشمل دعاء الصالحين لا يشمل لا يسمى اله لو دعاه لا يسمى الها نازع او له نازع قال فهو على مذهب من قال جعل الالهه اله واحد ان هذا لشيء عجاب وان سلم العموم فلا يشمل يشمل يعني لا اله دخل فيه الانبياء والصالحون فلا يؤلهون ولا يدعون من دون الله تعالى وان سلم العموم يعني انها تنفي العباده عما سوى الله فشمل الانبياء والصالحين و زعم ان دعاء الصالحين وندائهم ليس بعباده ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول يعني تناقض كيف تزعم بان الايه عامه تشمل الانبياء والصالحين ثم تقول ماذا انهم اذا دعوه لا يكونون الهه انت ادخلتهم في وصف الاله اذا يمكن ان يكونوا ماذا الهه ثم تنفي بعد ذلك ماذا ان من دعاهم فقد عبدهم صح او لا قد نابذ ماذا المعقول والمنقول قال وان سلم العموم وزعم ان دعاء الصالحين وندائهم ليس بعباده قل لا يسمى عباده لا يسمى عباده ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمقم يعني ناقض العقل دلاله العقل الصريح وكذلك النقل الصحيح واتى بجهاله حمقه خرج بها عما قاله جميع ائمه العلم والهدى اذا لا اله الا الله اما ان يسلم بالعموم او ينازع إن نازع في العموم حينئذ هو على دين على رأي أو على قول أجعل الآلهة إلهة إله واحدة وإن سلم بالعموم حينئذ لزمه القول بالعموم فإن أخرج فردا يحتاج لماذا؟ إلى ماذا؟ إلى نصه فإن نفى أن من تعلق بفرد وصرف إليه أنواع من العبادات أنها ليست بعبادة فقد خالف المعقول والمنقول قال رحمه تعالى هذا دليل ثاني دليل ثالث وقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن ارباب متفرقون ارباب جمع جمع رب يعني الهات ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار هي من هذا الباب فان تفرق الالهه والارباب يصدق بعباده الانبياء والصالحين او لا يصدق ارباب متفرقون دخل فيه ماذا يعني متعددون ارباب متعدده شمل ماذا شمل الاصنام والاشجار والاحجار والانبياء والصالحين قال ومن نازع في هذا فليس من جمله العقلاء ولا ممن يعرف الضروريات التي يعرفه الحمقى قال رحمه الله هذا هذا اي ما ورد وما ذكرته من الاستدلال بالايات التي فيها عموم بالايات التي فيها عم هذا اي الاستدلال بالعمومات السابقه لولا لم يرد في عباده الانبياء والصالحين والملائكه نصوص خاصه نصوص خاصه اراد ان يستدل الشيخ رحمه الله تعالى على ان سؤال الانبياء والصالحين شرك اكبر وان من دعاهم فقد دخل في الايات الداله على انه شرك اكبر واستدل بنوعين من الادله ادله عامه وادله خاصه الأدلة العامة النصوص السابقة العمومات والذين تدعون لا إله إلا خل وثم أدلة خاصة فيها ذكر أن الملائكة قد عبدت بالنص في القرآن وكذلك أن الأنبياء والمرسي قد عبدوا بالنص وكذلك الصالحون إذن نستدل بالنص الخاص وكذلك بي بالنص العام هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة فكيف وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء ولو ايه واحده تكفي قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي الهه لا يامركم هل يامرهم او هل ينفي شيئا لا يقع او لم يقع هل تصور هذا عقلا عند العقلاء ولذلك لا يصح النفي عن شيء الا اذا كان المحل قابلا الا اذا كان المحل قابلا لا يصح ان تقول ماذا الجدار لا يطير لانه ليس قابلا اصلا وكذلك تقول ماذا الجدار لا يعلم او انه جاهل لا يصح هذا لماذا لانه ليس قابلا للصفه لكن تقول زيد لا يعلم زيد جاهل صح او لا لانه قابل للوصف قال ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا الهه تعبد من دون الله ايا امروكم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون اذا عباده الملائكه كفر او لا بالنا هنا كفر ام لا كفر وهم مرادف للشرك هنا وعباده النبيين هنا كفر ام لا كفر ايامركم بالكفر الذي هو عباده الملائكه والنبيين بعد اذا انتم مسلمون يعني اذا امرتكم بذلك فارقتم الاسلام وفعلتم ليس مثل ان التقابل هنا بين الكفر والاسلام وجعل عباده الملائكه والنبيين ماذا كفرا اذا من تلبس به لا يكون مسلما واضح الاستدلال ايامركم بالكفر الذي هو ماذا عباده الملائكه والنبيين بعد اذا انتم مسلمون فاذا فعلتم ذلك عبدتم الملائكه او عبدتم الانبياء والمرسلين فقد كفرتم اذا هذا نص خاص املا هذا نص خاص يقول ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون قالوا الارباب هنا هم الالهه المعبوده رب اذا اطلق دخل فيه الاله دخل فيه ال ال الرب والاله اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع كما قال الشرح رحمه الله تعالى وكذلك إذا اجتمعا افترقا الرب والإله إذا اجتمعا في السياق واحد فالرب بمعنى المالك الخالق الرازق إلى آخرين مدبر والمتصرر والإله بمعنى المعبود وإذا افترقا قيل الرب فقط دخل فيه الإله فهو الخالق الرازق المعبود يدخل فيه ماذا؟ المعبود وإذا قيل الإله فهو كذلك الخالق الرازق المتصرر المدبر المعبود إذن اجتمعا افترقا إلى آخرين قال هنا أربابا إذن ألهاتا ولذلك في قول تعالى هناك ماذا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اي الهه لانه ماذا جعلوا لهم التشريع قال هنا والارباب هنا هم الالهه المعبوده فان الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخان هذا توجيه من الشيخ رحمه الله تعالى يعني يرى ان لفظ الرب وضع في اصل معناه اللغوي دالا على المعبود كما انه دال على الخالق والرازق والمربي واضح يعني الرب وضع للمعبود ووضع كذلك للخالق والرازق والمربي وهذا وجهه وبعضهم ينفي ذلك يعني المساله فيها ماذا قابله للخله هل دلاله الرب على المعبود دلاله لغويه ام شرعيه هنا محل النزاع محل النزاع قد بسطنا ذلك في الاصوره الثلاثه الشرح المطول ويظهر الله اعلم انه ماذا أنه وضعه أو استعماله في المعبود هو معنى شرعي ولذلك قلنا له حقيقة شرعية له حقيقة لغوية في غالب استعماله في لسان العرب أن الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر الآخرين واستعماله الشارع بمعنى شرعي أطلقه وأراد به كذلك المعبود يضاف إلى المعنى اللغوي لا إشكال فيه الشيخ رحمه وتعالى نازع في ذلك وجعل الرب المعبود دالا على المعبود بدلاله لغويه ولا اشكاله ولا اشكاله بذلك يعني خلافنا لفظي خلاف لفظ لكن في الشرع يستعمل الرب يراد به المعبود سواء قلت هذه حقيقه لغويه شرعيه لا اشكاله في خلاف لفظي وليس جوهريا قال فان الرب وضع ظاهره انه وضع لغوي هذا ظاهره انه وضع لغوي فان الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق وليس هذا اي هذا الوضع من المشترك اتحد لفظه وتعدد معناه كعين ولا من المتواطئ وهو الكل الذي يكون حصول معناه وصدقه على افراده على السواء كانسان مثلا سئل استعمل في زيد وعمر وبكر لا يختلف هذا الاصله فتقول زيد انسان وعمر انسان وبكر انسان اتحد المعنى اتحد المعنى هو كلي وضعه لافراده استوى في في افراده قال بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغويه والشرعيه لغويه وشرعيه اذا الرب عند الشيخ رحمه الله تعالى وضع في لسان العرب للدلاله على الخالق المربي والمعبود كذلك ولا اشكاله كما ذكرت السابقه وبهذا التقرير يتبين يعني يظهر لك خطا العراقي في قوله على انها ارباب على انها ارباب يعني مستقله بالخلق والتدبير فانه يريد بهذا القيد انها لا تكون عباده الا مع اعتقاد التدبير والتاثير لها كما تقدم عنه صريحا كما تقدم عنه صريحا وما علم او تجاهل انه بمجرد صرف العباده جعله ربا بمجرد صرف العباده السجود لغير الله تعالى جعله ربا اله ا معبودا وهو عنده ماذا ان الرب لا يشمل المعبود عينذا بمجرد صرف العباده لغير الله تعالى فقد جعله ماذا ربا هو دائما يكرر ماذا انه عبد على انها ارباء ففصل المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي فعينذا اذا لم يعتقد انها انها الخالق الرازق المحي والمميت الاخره عينذا ماذا لا يكون شركا ونسي انه بمجرد التعبد ولو لم يعتقد جعلها ربا واضح هذا واضح اولى الرب إذا فسرناه بالمعنى الشرعي حينئذ لا يتصور انفكاك من سجد لغير الله تعالى عن كون قد جعله ربا إلا إذا جعلنا الرب معنى ماذا بالمعنى اللغوي فقط ولم ندخل فيه المعنى الشرعي فعلى كلامه أنه إذا سجد للصنمين على أنه رب بمعنى أنه اعتقد أنه خالق مربي ولم يفهم أن الرب يطلق ويراد به المعبوط عن إذن أخرج هذا المعنى فصح لوله استدلال لكن هذا استدلال باطل لأن الرب يصدق ذلك على المعبود ولو لم يعتقد فيه ماذا الخلق والرزق وصار معبودا قال فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد وهو بالفعل ماذا بمجرد فعله صار ماذا صار ربا بمجرد الفعل صار ولو لم يعتقد جعله ربا أي معبودا من دون الله لأن الرب ماذا يصدق لغه عند الشيخ رحمه الله تعالى على المعبود وكذلك في في الشرع على انها قال انها لا تكون عباده الا مع اعتقاد التدبير والتاثير لها كما تقدم عنه صريحا يعني الاستقلال وقال تعالى في من عبد الصالحين بطاعتهم طاع عباده فاذا صرفها لغير الله تعالى بالمعنى المشروط عند العلم صار صار عباده في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله لا في اعتقاد انهم ارباب يخلقون بمجرد الطاعه معتقد انهم ارباب قال وغلا في الانبياء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا اي الهه اي اله فاجعلوا ماذا معبوده ولو لم يعتقدوا صح او لا بمجرد الطاعه في التحليل والتحريم مع علمي ان هذا محرم هذا وهذا حلال عنيد صار ماذا صار الهه هل يشترط أن يعتقد فيها أنه رب؟ ليس بشرطه بمجرد التحليل والتحريم الاتباع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً أي آلهة هذه عبادة الأحبار والرهبان آلهة أرباباً من دون الله الآية قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى كما هو معلوم في محله معلوم في محله بواب الشيخ السلام رحمه وتعالى باباً فيه كتاب التوحيد يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم هذه الايه ومع ذلك ما علم ماذا انهم عبدوه ما علم جهلا وهذا ترد به على من يقول ماذا الجنس ان قد يجهل نوعا من انواع العباده ولا يكون ماذا يكون معذورا بالجهله يقول هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن كما قال ال تيميم رحمه الله تعالى بالاقتضاء وغيره وجميع او جمهور المفسرين اذا جاء عند هذه الايه ايه برا فسروا به هذا الحديث او ثابت ان شاء الله تعالى عنيد جهل ان هذا عباده ومع ذلك حكم الله تعالى عليه بما بانهم صرفوا العباده لغيره تعالى فجعلهم مشركين جعلهم مشرك اذا لا يشترط العلم قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم بطاعته في التحليل والتحريم المخالف لاحكام الله تعالى وذكر الحاشي عندكم وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولدعو هذا باب التهديد باب التهديد ولدعوا الذين زعم الذين, الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته الاصنام ماذا الاصنام مدعون هؤلاء دل على انهم صالحون صحيح او لا اولئك الذين تدعون يدعون الذين يدعون مدعوون اولئك قال يبتغون الى ربهم الوسيله الى القربه هم في انفسهم يطلبون ماذا من الله تعالى قربا ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وهذه كذلك ذكرنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والشراح على بيانها شاهد هنا ماذا ان هذه الايه نص في من دعيا وهم ماذا وهم من الصالحين في من دعيا وهم من الصحابه بدليل ماذا قال الايه اياك من الايه ولذلك قال مصنف هذه اي الايه في من عبد الصالحين من الجن والانس والملائكه كما فسر بذلك غير واحد من السلف اذا ايه خاصه بل هي صريحه في أن الأنبياء والصالحين والملائكة قد عبدوا إذن هذا شرك أم لا؟ هذا شرك قطعاً فيرد عليه بهذه النصوص قالوا هذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسر بذلك غير واحد من السلف ويدل عليه قوله بعد ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال الى حال وان قل ولا ان قل من اين خذوا ان قل ولا تحويلا نعم تحويلا ماذا بها نكره في سياق النفي ولذلك قال كما تفيده النكره في سياق النفي كما تفيده النكره في سياقنا لا يملكون ادنى ما يثق عليه انه تحويل ولا ادنى ما يثق عليه انه كشف ضر وهذه الايه في الصالحين الانبياء ودل ذلك على انهم لا يعبدون من دون الله تعالى ومن عبدهم فقد اعتقد فيهم ماذا النفع والضر قال وقد وصفهم بانهم لا يملكون كشف الضرر ولا تحويلهم من حال الى حال وان قل كما تفيده النكره في سياق النفي فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه الا الله وجاز بما يقدر عليه بما يقتدرون عليه ها لا يدوس وانما هذا باعتبار الواقع كما ذكرنا ذلك مرارا اذا قيد الحديث والبحث فيما يتعلق بسؤال الموتى او الصالحين او الغائبين بكونه لا يقدر عليه الا الله فالمراد به ان هذا هو الواقع وليس فيه تجويز ان يسال الموتى والغائبون ان يدعوا بما يقدرون عليه لو كانوا احياء وان هذا كذلك نوع من الشركه وام السؤال الحاضر الحي بما يقدر عليه هذا جائز في الجمله بالاجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم قال فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه الا الله ما وضحت الايه اذا هي نص صريح في دعاء الانبياء والصالحين ثم قال وقال تعالى وَلَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّذِينَ ادْعَم زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ في عموم كذلك لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ لا يَمْلِكُونَ نافية لا نافية يَمْلِكُونَ فعل وهو نكره اذا نفي لادنى ما يطلق عليه انهم ملك مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نفى ان يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السَّمَاوَاتِ والارض ولو قلت مثقال ذره وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال اذا اعتقد الاستقلال ها بمعنى ماذا انهم يملكون مع الله تعالى انهم يخلقون مع الله تعالى هذا هو الاستقلال عند هؤلاء قال ونفى الله عز وجل في هذه الايه ونفى ان يكون لهم فيهما شرك يعني شركه ولو قل كما يفيد قوله وما لهم فيهما من شرك من شرك هذا كذلك نكرة في سياق النفي وما لهم ما نافية لهم فيها فيهما, فيهما من شرك من زائد شرك إذن ونص في ماذا في العموم السغرق يسمى المستغرق قال كما يفيد القول من شرك فإنه يفيد السغرق النفي لدخول منا الزائد على علا نكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم نكرة في سياق النفي دخل عليه حرف جر زائد فهي نص في العموم والفرق بينهما أن الأول ظاهر في العموم يجوز تخصيصه لو جاء مخصص والثاني لا يجوز تخصيصه إذا ندى نص في, في العموم فلا يجوز تخصيصه البتة قال رحمه الله تعالى ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره وما لهم منهم من ظهير كذلك نكر في السياق النفي ومن زائد قال وإذا بطل الملك وإذا بطل الملك و الشركه او الشريكه ايه لغتان والمعاونه لم يبقى سوى ها الشفاعه لم يبقى سوى الشفاعه فنفاها جل وعلا ابطل حتى الشفاعه حتى شفعه بقوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له استثنى الا لمن اذن له والاذن المراد به هنا باعتبار ال كوني والشرع كذلك يعني لابد ان يتحقق الاذن اولا فياذن الله تعالى ثم بعد ذلك ماذا يسال الشفاعه على وجهها فان هذا يفيد ابطال الشفاعه التي ظنها المشرك ودعا غير الله لاجلها وقد دل القرانه على نفيها في مواضع ومر باب الشفاعه باب الشفاعه قد عرفنا ان هذه المسائل لا نؤصله هنا وانما نذكر ما ما نحتاجه فقط والا العصر في من يقرأ الردود لابد أن يكون عنده ماذا؟ عنده الأصول ليفهم ليس كلما جاءت مسألة نشرحه على وجهها قال والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تعالى لأن الشفاعة على نوعين نفاها في قول ولا تنفع الشفاعة وجاءت آيات تدل على إثبات الشفاعة لا مطلقا وإنما هي مقيدة بقيدين والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء في الآية السابقة إلا لمن أذن لهم إلا لمن أذن لهم لمن اذن له ما المراد به اذا استثنى الله تعالى من اذن له هل المراد ان تذهب اليه وتساله ها هل هذا يفهم من النص لا هنا وقع خلط عظيم والشفاعه المثبته التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الاحاديث النبويه نوع اخر غير ما ظنه المشركون غير ما ظنه المشركون وحقيقتها اي شفاعه أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافعين هذا كلام تيمية رحمه تعالى أورده الشيخ في خاتمة باب الشفاعة أو الباب السابع عشر من أبواب كتاب التوحيد قال رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافعين وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع أن يأذن للشافع ونكتة هذا القيد وسره تبه هذه فائدة عظيمة الشيخ رحمه وتعالى فائدة هذا القيد ليس المراد أن يتجه العبد إلى هذا النوع لأنه دل النص على أن العالم يشفع والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن الشهيد يشفع إذن المراد بهذا النص الاستثناء أن تذهب وتسأل لا وإنما المراد به أن لا توصرف الوجوه عن غير الله تعالى عكس ما يفهم بعض الناس انه اذا قيل الا لمن اذن له اذا ما في باس يجوز ان تسال هذا غلا باطن هذا الا فهم مسقيم قال ونكته هذا القيد القيد ما هو الاذن نكته هذا القيد الاذن انتبه هذه الفائده قل لا ان تجدها قال ونكته هذا القيد وسره صرف الوجوه الى الله صرف الوجوه الى الله. يعني لا يتعلق العبد الا بالله الا الا بالله واسلامها اي الوجوه له جل وعلا وعدم التعلق على غيره لاجل الشفاعه لاجل لاجل الشفاعه ولذلك يساق هذا يعني نمط من ايات تذكر الشفاعه والاستثناء يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عباده الله وحده وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس الى زماننا هذا ولذلك جوز بعضهم ان يسال الشهيد اذا اراد ان ان او نزل معركه او نحو ذلك قال له ماذا ان قبلك الله فاشفع لي هذا صادم لهذا المعنى صادم لهذا المعنى لماذا لانه من اذن لك اولا ان تسال هذا دعاء الشفاعه دعاء ثانيا الا لمن اذن ليس المراد به ان تساله وانما هذا يحصر ماذا في الاخره لان الطلب وان كان في الدنيا الا انه متعلق بما الاخره ولا يجوز قال رحمه تعالى هذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس ظنوا وبئس ما ظنوا ان الاستثناء يفيد اثبات الشفاعه مطلقا وطلبها من غير الله فعادوا الى ما ظنه المسلكون وقصدوه وهي الشفاعه الشرقيه لان الشفاعه منفيه الا لمن اذن اذا نطلب اذا رجعنا الى ماذا الى الشفاعه المنفيه والشفاعه المنفيه ما هي ان تطلب من غير الله تعالى وهو قد طلب غير الله تعالى اذا رجع بالقيد الى ماذا الى الابطالي هذا لشكنه باطل ظنوا ان الاستثناء يفيد اثبات الشفاعه مطلقا وطلبها من غير الله فعادوا الى ما ظله المشركون وقصدوهم وهي شفاعه شركيه قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا فرق بين هذا وذاك وكون يقيدها بان قبلك هذا قيد باطل لا اصل له ومنها اي من القيود الاول باذن ومنها انه لا يشفع احد الا في من رضي الله قوله وعمله قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى ومن ايات الخاصه بمن يدعو الملائكه وامثالهم قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهاؤلائي الذين عبدوهم هؤلاء اياكم كانوا يعبدون ثبتت عباده الملائكه اولى ثبتا من الصالحين لا شك انهم من من الصالحين وقال تعالى في شان المسيح عليه السلام واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله هذا حقيقه ها الشرك الهين من دون الله هذا هو الشرك هل امروا بالشرك الجواب لا اتخذوني وامي تتخذوني اي عيسى عليه السلام اتخذ او لا اتخذ اذا عبد عيسى عليه السلام او لا عبد هو اله اله اين ذهب هذا الغبي من هذه الايه والا ليست الثابته عنده وليست الصحيحه قال انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يعني عيسى اتخذوني هذا عباده الانبياء وامي هذه ماذا صالحين تجمع في الايه ماذا النوعان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 وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفل لهم فانك انت العزيز الحكيم قال فتامل ما فيها من العلوم عن هذه الايات فيها علوم ان كنت من ذوي الالباب والفهم منها من هذه العلوم التي دلت عليها هذه الايات منها ان اتخاذ الانبياء والصالحين الهه شركم ان لم ياتي لم ياتي لفظ الشرك في الايات ما جاء صحيح او لا وانما جاء باعتبار المعنى بعض الناس هكذا اذا ما جاء اللفظ بعينه ما يقبل لو جاء بالتعريف او بالمعنى او بما يدل عليه ما ما يكفي هذا غباء جمود هذا هذا جمود لا بد ان ياتي اللفظ والا ماذا ما يسلم به قل لا هنا قال شرك وهو كذلك مع أنه قال ماذا؟ قال أأنت الله عز وجل يخاطب عيسى عليه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين يعني أمرتهم بالشرك هل أنت أمرت الناس بالشرك؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ دل عليه اللفظ من جهة المعنى قال منها أن ابتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك إلهين من دون اللم يبغي تنزيه الرب تعالى عنه سبحانك نزها الله تعالى عنه وفي هذه الآيات من براءة أولياء الله ممن أشرك بهم كما قال عيسى هنا ماذا؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق براءة تبرأ منه الشرك ومن الأمر به براءة أولياء الله ممن أشرك بهم وفيها كذلك من العلوم أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسل به من عبادة الله وحدهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وما أمرهم الله تعالى إلا أنه الا بتو اذا عباده الانبياء والمرسلين ليست مما امر الله تعالى بل نها عنها وحكم على الياء بانهم مسلمون قال وفيها اي في هذه الايات برهان ما جاءت به الرسل من الامر بالعباده وان الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق ان يعبد وان العبد المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره من الرسل او الملائكه لا يكون شريكا لربي ومالكي لا يمكن ان يكون شريكا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم فثم خصائص للخالق جل وعلا وثم خصائص تتعلق به بالمخلوق ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم اي عبيدكم وما ايمائكم من شركاء فيما رزقناكم اي من المال يعني لا يرضى العبد او عبد ان يشاركه ماذا عبده وامته في المال انما يحب ان يكون ماذا ان يكون متفردا وهذا في شان المخلوق الضعيف قال الايه والقران كله يدل على هذا ولكن من عاده القران مراعاه ما تقتضيه الحال فيطنب في محل يعني يبسط القول في محل كما هو شانه في قصص الانبياء تاره يقتصر على ايتين او ثلاث وتاره ياتي بماذا بقصه طويله يطنب في موضع ويوجز في في موضع اخر قال فيطنب في محل الاطناب ويجوز في محل الايجاز والبلاغه مطابقه الكلام لمقتضى الحال وظهر ان ايه سوره فاطر التي اوردها يعني هذا الذي قال ماذا ان شيخ الاسلام فهيم منها ما لم يفهمه احد من العالم لا الرسل ولا الانبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يفهم ما فهمه هذا الرجل يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إذن تدعون من دونه شمل الملائكة أو لا شمل الملائكة شمل الأنبياء والمرسلين أم لا شمل الأنبياء والمرسلين بالدلالات السابقة الواضحة البينة وهنا قد أصل تأصيلا جيدا شهر رحمة الله تعالى قال فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائل الآيات وإن كان في اللوظة وإن كانت في اللوظة عامة وان فيها من العموم الذين المستفاد من الصله والذين تدعون اي المدعوون عام شمل انبياء المرسلين والملائكه ما لا يتاتى معه التخصيص لا يمكن لماذا لان النصوص جاءت خاصه في الدلاله على ان الانبياء قد عبدوا وما جاءت تنصيص عليه لا يمكن اخراجه البت لا لان المعنى هنا معقول معلل وهو صرف العبادة لغير الله تعالى هذا لا يمكن أن ينفرد أحد به البتة بمعنى أنه يجوز أن يصرف له العبادة ولا يكون شركا يمكن أن تصرف العبادة لأحد من الناس أيا كان ولا يكون شركا هذا ممتنع شرعا إذن والذين تدعون المدعوون دخل فيه كل نبي وكل رسول وكل صالح وأن فيها من العموم المستفادي من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص وانما تقدم من الايات دال على ذلك دال على ذلك يعضد مفهوما من اوردها في المنع او الشيخ عمرو تعالى كغيره عامه السنه كلهم على ذلك كل مسلم حتى العوام يفهمون من هذه الايه انه ماذا انه لا يجوز ان يشرك احد مع الله تعالى يعضد مفهوما من اوردها في المنع من دعاء الصالحين لانه شرك بالله تعالى والشرك ممنوع مطلقا هذا جزء مما رد عليه مصطفى رحمه الله تعالى من هذه الشبه المتلاطمة المركبة وسيأتي بقية البحث والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أماما